توه اعتذر الله اكبر الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعنهم تفيض من الدمع تولوا واعنهم تفيض من الدمع حزنا ان لا يجدوا ما يوفقون انم الشبيب على الذين يستأذنونك وهم اغنيا رضوا بان يكونوا مع الخوانث رضوا بان يكونوا مع الخوانث وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون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 يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم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 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم الله أكبر الله أكبر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم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 لا يزال بنيانهم اللبيب نوريبه في قلوب الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم الله اكبر الله اكبر الله الله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 مُنْ لِين إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ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 التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون على المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أوليا قربا من بعد ما تبين لهم ما كان آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أوليا قربا من بعد ما تبين لهم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 إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 ثُمَّ تَبِعَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الْبَلَادِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَبِعُوا عَلَىٰ غَيْرِهِ فَدَارَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّوَابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخنصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُوْ لَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْضَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أيكم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 وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ تَمَّ صَرَفُوهُ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُم رَّسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عندتم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 وَيُرِيدُ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ أَن يُضِلُّوا سَبِيلَ اللَّهِ وَيَكْفُرُوا بِهِ وَيُعْرِضُوا عَنْهُ وَكَيْفَ يُؤْمِنُونَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ اكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَن أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَن أَنذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ان رب ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض ثم استوى على العرش يدبر الامر ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نورًا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق Yufassilu al-ayat liqaumin ya'lamun Inna fi ikhtilaf al-layli wa an في wa ma khalaqa Allahu fi as-samawati wal-ardi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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واضمأنوا بها وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطَمْأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَن آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُنَائِك مَأْوَاهُمْ نَارٌ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ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 وَلوو يُعجر اللههُ لِنَّاسِ الشََّّستْ يعجَلَهُم بِالخَيْرِ لَ قضِيَ إلَْهِمْ أَجللهم لَقُضِيَ إلَْهِمْ أَجلَلُهُم فَنَدََّين لا يَجونَ لِق أَناَا فِيطُغاب يَعْمَهُ وَإذاَا مَسَّلإِنسَانَ الظُرُّ دَعَ لِجَم بِهِ أَوْقاعدًا أَوقمَ فَلََّا كَشَفْنَا عَنْهُ ذُرَّهُ مَر فَلََّا كَشَفْنَا عَنْهُ ذُرَّهُ مَرَّكَ أَم يَدُونَا إى ظُرض السَّح كَذَالِكَزُين للِْمُسِكينَ مَا كانَوا يَعْعمللُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجزي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. الله أكبر الله, أكبر, الله, أكبر, الله أكبر, أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا اتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله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 فَمَ أَظْلَم مَِّ نِفتَرعَ الله كَذ فَمَنْ أأَغْلَمُ مَِّ نِفتَرعَ اللههِ كَذِبًا أَ كَذَّبَ بآياتِ إ لَا يُفْلِفُ المُجرمُونونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ سُبْعَانَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ في السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ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 وَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ, الله أكبر الْحَمْدُ لِلَّهِ رب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 جاءت عليهم ريح ناصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لان ان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 كَاَنَّمَا أُوشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَعَكُمْ أَن تَمْشُوا مَكَانَكُمْ أَنتم وَشُرَكَاؤُكُمْ فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنْ نَظَنُّ لا الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر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 بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كَذَّبَ الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يُؤْمِنُ به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي وَلَكُمْ عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون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 وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُحْصِيهِمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ ما يفعلون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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وَأَشَرَّ النَّجْمَ مَتَى لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فاجعلتم منه حراما وحلالا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 وما تكُ في شَأنِ وَماَا تَتْل مِنه مِنْ قَرآانِ وَلا تَعملونَ مِن عملٍ إِلا كُ عَلَكُم شودًا إِذْت في ضونَ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 آيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه والغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله مَا لا تعلمون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 وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إذ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كِبَرٌ عَلَيْكُمْ مَا أَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ رَبٍّ الله بِآيَاتِ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 ثَُّ َعَسْن م بد رُرسًُا إلى قَوْمِهِم فَجؤُهُ بالِالبَيينَةِ فَم كانَوا لُؤْمنِنوا بِمَا كَذَّبُ ب مِن قَل كَذَلِكَ نَقَبعُ على قُلُ بالِالمُتَدين.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 ثنا آمن للموسى إلا ذئنية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون العال في الأرض وإنه لمن المفسدين وإنه لمن المسرفين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 قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعن سبيلا الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا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 إِنَّ هَذَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ديني فلا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 يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم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 واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه السلام عليكم ورحمه الله الله الله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 سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى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 سمع الله لمن الحميدة ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 أعبدوا لكم دينكم ولي دين الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حميده الله اكبر الله اكبر, <اللهو> اكبر>, الله أكبر, <اللهو اكبر>, <اللهو اكبر> الله أكبر الله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 اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والغيبة وأعيننا من الخيانة يا ذا الجلال والإكرام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 عفوا وأفرانا اللهم ارفع درجاتهم في المهديين وألحقهم بصالح سلف المؤمنين اللهم اهد شباب الإسلام وشباب الإسلام واهد المسلمين واصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام اللهم آت نفوسنا تقوى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 اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم هب لنا من لدنك ذرية طيبة صالحة مباركة وبارك لنا في أعمالنا وذرياتنا وامن علينا واجعل اعمالنا كلها مباركه واجعلنا مباركين اينما كنا يا ذا الجلال والكرام اللهم وسع ونور علينا قبورنا واجعلها روضه من رياض الجنان ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا واجعلنا لحوض نبيك من الواردين ولكأسه من الشاربين وعن النار مزحزحين وإلى جنانك من الداخلين واكتبنا من أهل الفردوس الأعلى يا غني يا كريم يا رحيم اللهم ادخلنا الجنه اللهم ادخلنا الجنه بغير حساب ولا عذاب يا ذو الجلال والكرام وحر بشرتنا ولحومنا عن النار يا رحيم يا غفور يا رؤوف يا وجود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 والهدى والتقوى يا عظيم اللهم اصرف عنهم شرور الأعداء يا قوي يا عظيم يا صمد يا سيد اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك ووفق جميع أولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك من منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله